والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد لهم عذاب شديد ومكر اولئك هو يبور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 وما يستوي البحران هذا عذ فرأت سائق شرابه وهذا ملح أجاج ومن كل تأكلون لحم طري وتأستخرجون حليه تلبسونها وتأستخرجون حليه تلبسونها وترلف الكفيه مواخر لتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون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 إن الذين يتنون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلى يرجون تجارة لن تبور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 وأقسموا بالله جهد أيمانهم لإن جاءهم نذير ليكونن أهدا من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكرى السيء